قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم 119. <تصفيق> إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 112. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 113. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن تبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذَلِكَ وذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 110. وإذا رأيتهم تعجبك أجزامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسنبة يحسبون كل عليهم 119. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله